عليك الراقه يا سيد الاكوان صلى وسلم ربي يا احمد العدنا صلى عليك الله يا سيد الاكوان صلى وسلم ربي يا احمد العدنا الحمد لله منن من باعث الرسلي هدى بأحمد منا أحمد السبلي الحمد لله مناً باعث الرسلي هدى بأحمد منا أحمد السبلي خير المرية من بدو ومن حضر وأكرم الخطم حاف ومنتعلي خير, خير البرية من بدو ومن حضر وأجرام الحفل حاف ومنتعلي دعوت للخلق عام الحزن مبتهلا أفديك في الخلق من داع ومبتهلي صعدت كفيك إذ كف الغمام فما صوبت إلا بصوب الوابل الهطلي دعوت للخلق عام الحزن مبتهلا أفديك في الخلق من داع ومبتهلي صعدت كفيك إذ كف الغمام فما صوبت إلا بصوب الوابل الهاطلي أعجزت بالوحي ارباب البلاغه في عصر البيان فضلت أوجه الحيل أعجزت من نفر أزحت بالصدق من مكاذب العلل ويوم مَكَّةَ إذا أشرافت في أُمَمٍ يضيق منها فجاج الوعث والسهل عذو بظل كريم العفو ذي لطف مبارك الوجه بالتوفيق مجتملي ويوم مكة إذا أشرافت في يضيق منها فجاج الوعث والسهل عذو بظل كريم العفو ذي لطف مبارك الوجه بالتوفيق مشتملي فجدت عفوا بفضل العفو منك ولم تلمم ولا بألم اللوم والعذل في النصر واس تولى على الملا لي وأصبحت نقي جوانبه. يا صفوة الخلق قد وصفيت فيك صفا صفو الودادي بلا شوب ولا دخلي ألا استاكرم من يمشي على قدم من البريه فوق السهل والجبل يا صفوه الخلق قد وصفيت فيك صفا صفو الوداد بلا شوب ولا دخلي الست اكرم من يمشي على قدم من البرية فوق السهل والجبل وازلف الخلق عند الله منزلة اذقيل في مشهد الأشهاد والرسل قم يا محمد فشل العباد وقل تسمع وسل تطوش عائدا وسلي قم يا محمد فشل العباد Słuchaj, Słuchaj, Słuchaj, Słuchaj, Słuchaj, Słuchaj, Słuchaj, Słuchaj, Słuchaj, Tak.